تبسم تراني بقربك أنا وخل الحزن ينتهي والعنى أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفراح والغنى إذا جتني تختفي ضيقتي ولو اندروبي بطيب المنا وحس الحياة أصبحت شي غير معك كل الدنيا يتصبح سنا إذا جيتني تختفي ضجتي ولو الدروب يطيب المناه وأحس الحياة أصبحت شي غير معك كل الدنيا يتصبح سنا تراني بقربك بكربكنا وخل الحزن ينتهي والعنة أنا يا رفيقي مدامك دامك بخير حياتي تشوف الفرحة والهنا أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا عساك متهني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفنا أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا عساك متهني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفنا بقربك وخل الحزن ينتهي والعنا أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفراح والهنا لقانا الخير وجمعنا الهدى وفي حب ربنا ما حبنا عسانا بدرب الأخوة نصير ونختم بنور العفو دربنا اللي قانا لخير وجمعنا الهدى وفي حب ربنا ما حبنا عسانا بدرب الأخوة نسير ونختم بنور العفو دربنا وفي كل سجدة دعاء الوفير يحيطك بحفظنا ويغفر لنا لك دعا العلي الكبير بجنة عدن مكان لنا قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح